أن الله بما تعملون ذا صير، وقالوا لي يدخل الجنة إلا من كانهودا أو نصارى، تلك قل هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيءٍ وقالت النصارى ليست على شيءٍ وهم يتلون الكتاب.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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عَمَسَ دِدَالَ اللَّهِ أَيَّ يُذْكَرَ فِي نَسْمُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا أُولَاءَكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَيَّ دُخُولُهَا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 وَمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونَ وقال الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آيَة کَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوكِنُونَ إِنَّا وَأَسْأَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتْتَ بعملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن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 الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَطَّ تِلَاوَتِهِ أولئك يُؤْمِنُونَ بِهِ ومن فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني